بسم الله الرحمن الرحيم طس تلك ايات كتاب النبين لعل كباك علم انك يكون مؤمنين انزل علينا من السماء آية فوالنستعناهم لها صامعين وما يجيء ذكر من الرحمن محبسا الا كان عنه معرضا طوبى لمن ذكروه من انباؤنا كان بن يستهزئون او لم يروا الى الارض كم انبثنا فيها من كل انا اكثرهم من ايين وان ان ربك لهو العزيز والحكيم وابنا باربك موسى امت قوم الظالمين قوم سبعون انا نستعين قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ وَيَضِيق صَدْرِي وَلَا يَهُونَ الْهَمُّ عَلَيَّ إِلَّا أَن تَرْحَمَنِ وَتَغْفِرَ لِي فَأَكُن مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ تَعَالَى فَأَذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّ مَعَكُمْ مُسْتَنٌّ فَتَيَا فِرْعَوْنَ تَقُولَا إِنَّ رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَمْ أُرْسِلَ عَلَيْنَا بَشَرٌ وَلَأَلَمْ نُرِبْكَ سِنًا وَلِيدًا وَلَذِكْرَكَ مِنْ عُمُرِكَ سِنٌّ وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ الْمَلِكُ قال إِلًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَأَرْسَلَ عَلَيْكُمْ لِمَّا خِئْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُقْسِمِينَ وَتَمَنَّعُ نَفْسٌ تَمَنَّى مِنْهَا عَلَى أَنْ عَبْدَ جَبَّرِي الإِصْرَايِلِ قَالَتْ إِنَّ عُمُرُهُ وَمَا رَبُّ عَالمٌ قَالَ أَمُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ وَلَمْ يُنْهَ عَلَى تَسْمِعِ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ قَالَ إِنَّ رَسُولَنَا الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ قال رب النسف والنظر وما بيننا انتم من تضطنون قال لا نستفض الى من غيرك من المسجودين قَالَ أَلَمْ آتِكَ بِشَيْءٍ مُّلْهِمٍ قَالَ سَأَكْتُبُ بِهِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَأَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ قَالَ لِلْمَلَأِ حَوْلَهُ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِشِقِّهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْضُهُ وَإِقَامُ وَبَثّ الْمَزَارِعِ فَأَشْرِينَ يَسُوقُ كُلَّ سَحَّارٍ جِنٌّ يَسْحَرَةٌ مِنْ قَاسِيَةٍ نَطْمَعُونَ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اسْتَهَلَّنَّ أَنْتُمْ مُبْتَغُونَ نَعَنَّى نَتْبَعُ السَّحَرَ فَإِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ فَلَمَّا جَاءَ فَأَظْهَرُوا لَكُمْ أَنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِنَّمَا نَحْنُ نُصِيبُ الظَّالِمِينَ ۚ قَالُوا لَئِنْ كُنَّا إِلَّا الْمُنْفَرِدِينَ ۚ قَالَ لَهُمْ إِشَاءُ أَلْكُمَا الْقَوْمُ فِيهَا لَهُمْ وَعِزٌّ يَهِمُّ وَقَالُوا بِعِزَّتِكَ الْيَوْمَ إِنَّ لَنَا نَحْنُ وَاجِدُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا فَأُنْذِرْتُ بِالسَّحَرِ فَابْدَأْ أَمَنَ نَذِرَ رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبُّ نُوحٍ وَهَارُونَ قَالَ آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آتِيَ لَكُمْ إِنَّمَا أَمْرُكَ بَضَاعَةٌ لَّذِي عَلَّمَكَ فَرَسَا سَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا تَقْطَعْ عَنِّي أَمَدِي يَظْهَرُ وَأَرْجُلُكُمْ خِلَافٌ وَلَا أَصْلِبًا مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ قَالُوا بُهَيْنُ إِنَّ بَنِي مَنْ إِن نَّقُومُ أَن يُصِرَّ عَلَنَا رَبُّنَا خَطَأَنَا أَن نَّنْكُنْ لَهُ آمَنًا مُهِينًا وَأَوْحَيْنَا إلى اسلم بإعدادكم نكنتكم فأرسلت عنك المدائن هاشمين إنها ماء لنا شرمة من جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَسُلَيْمَانَ وَنُوحٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَا مَادَبا إِسْرَائِيلَ فَاتَّبَعُوهُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ انما ترى الجمع قال اصحاب موسى إنا قال كلا ان ما مدركون قالك الله ان راى ربي سيهدين فاوحينا يَوْمَ لَمْ خَلَق فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَمَثَلِ العَاجِلِ وَأَذْلَفْنَا ثُمَّ مِنَ الآفَارِ وَأَن جِيْنَا مُوسَى ومن معه اورطقان الاقرين ان في ذلك لايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك هو العظيم الحكيم وتسمعني نبئ ابراهيم قال لأبيه وقومه ما قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَمْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ينفعون قومٌ بلغنا اباءنا كما سيتعلم قال الا ترائي ما كنتم تعبدون انصوا اباءكم الاقدمون فان خالقا نسهوا ويهدي والذي هو يطعمني ويسقيني وإلى مريض فصوى ويسنين والذي يمسكني من الرحمين والذي اطعمني يغفر لي طعامي ربِّ هبْ لي حُسْنَ مُنْقَلَبٍ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ عَيْنَيَّ مُنْصَبَّةً فِي الْآخِرِينَ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً تِجَنَّتَ كان من الضالين ولا تحزن يوم يبعثون يوم لا يعمرون ولا بنون الا من اسمع وعد بقلب سليم وَأُمَّةٌ كَانَتْ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِزَتْ جَهَنَّمُ لِلظَّالِمِينَ وَطِيلَ لَهُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ مِن دُونِ اللَّهِ مَن يُنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ فَلْيَكُنْ كِتَابُهُ فِيهَا هُمْ وَالضَّالُّونَ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ سَأَجْمَعُهُمْ وَأَنَا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ اللَّهُ إِنَّ كُنَّا لَكِ بَلَانًا مُبِينًا إِذْ نَسُوكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَمَا أَبْطَلَنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ فَمَا لَنَا مِنْ قَادِمِينَ إِنَّ لَنَا ثَوْرَةً فَمَتَكُونُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَسَلَامًا وَمَا كَانَ اسْتِرْيُونُ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَمَا نَسَوْا مِن نُّوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا إِصَال لَهُم أَخُوهُمْ نُوحٍ أَلَا تَسْتَقِيمُونَ يَقُولُ اللهُ وَأَقِيمُ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ سَبَّحَ اللهُ وَأَقِيمُ قَالُوا قَالُوا وَمَا عَلِمْنَا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا على رَبِّهِمْ لَوْ تَشْعُرُونَ وَمَا أَنَا بِقَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ قال ان ان لم تنتهي لن تكونا من المرجومين قال ربي انني كلمت فتشف ديني ودينن فتحا ولجني ومن من المؤمنين اَئِن جِئْنَاهُ مِمَّن مَّعَهُم فِي قِلْتِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْضَ بَاقِيِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ كَذَّبَتْ عَادٌ مُصَنِّنٌ إِذْ قَالُوا لَهُ قَوْمُهُ عُدْ مِنْ أَلَا تَسْتَقِيمُونَ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا وَاعْفُوا وَأَقِيمُوا وَمَا أَقَلُّكُمْ عَلَيَّ مِنْ أذى أدر إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا على رَبِّ الْعَالَمِينَ أَسَبُّنَنَّ بِكُلِّ لِيعٍ آيَةً تَعْلَتُ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ عَلَى أَنَّكُمْ وإلى بقشتم بقشتم الله وَإِلَىٰ مَدِينَةِ تَمَثَّلُ لَكَ الْعَذَابُ ۖ فَتَذَكَّرْ وَاتَّقِ وَجَنَّاتِ النَّعِيمِ إِنَّ أَكَافَ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ النَّدِيمِ قَالُوا لَوْ كُنَّا عَلَيْهَا أَوْ عُدْتَ أَمَّا لَن تَكُنْ من هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ كَذَّبُوا فَأَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ وَإِنَّا لَنَسْتَمِعَنَّ الْمُرْسَلِينَ إِنْ قَالَ لَهُمْ أَقَوْمٌ صَالِحٌ أَلَا تَسْتَقِيمُونَ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا مِن أَنفُسِكُمْ تَطْبَعُونَ اللَّهَ وَأَطِيعُونْ وَلَا نَجْعَلُ لَهُمْ أَجْرًا إِنَّ أَجْرَه إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَجْرٌ جَمِيلٌ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَيُرْوَى يخلقون له ماضين وتنحتون من الجبال مناصرين فتقولون اطيعون ولا تؤيمن امر المشركين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون قالوا انما انت من المسحرين فَخَلَقْنَا لَهُ نَاقَةً فَسَخَّرْنَاهَا لَهُ ۖ وَجَعَلْنَاهَا لَهُ رَحْلًا وَطَعَامًا ۖ وَذَكَرْنَا لَكَ هُنَالِكَ إِذْ كُنْتَ صَبِياً فَلَمْ نَجِدْ لَكَ مِنْ وَلَكُن عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ سَعَطَرُهَا فَأَسْبَحُونَ ذِمِّين فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ وَإِن رب ما له والعزيز الوحيد فذابت قعولهم المسلمين فقال لهم اخولم لوط الا تتقون ان ملك رسول امين اقول الله واطيع وما اسالكم عليه اجر ان اجري الا على رب العالمين اساتون رزقانا من العالمين اتذكرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم ما الانثى قوم عاد قالوا ان لم تنثني لستونا من المصرجين قال ان لي من القائم مِنَ الذُّلِّ وَأَبَى مَنْ لاَ يَعْمَلُونَ تَنَجَّيْنَا وَأَبْلَهُ وَأَجْنَعِين إِلَّا عَدُوًّا كَثْغَابِرِينَ ثُمَّ أَدِمَّ مَنْ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمُ النَّارَ فَتَأَأَمَّرُوا مِنْ ذَرِيكَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْوَقِيلُ لَنَا أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ مُحْسَنِينَ إِذْ قَالَ لَهُمُ الشَّعْبُ أَلَا تَسْتَقِيمُونَ لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَيْهِمْ أَجْرٌ إِنْ أَذِنَ يَا إِنَّ عَلَى رَبِّكَ عَالِمِينَ أَوْفُ كَيْلًا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَادْفَعْ بِالَّتِي لا تَدْخُلُوا قَسْمًا لَا أَسْيَاءَ هُمْ وَلَا, ولا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَاصْفُ لِلَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبَالَ الأُولَى وَعَلَوْا إِنَّ مَا أَمْ تَنَآءَ إِنَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَإِنَّا نُظِرُ مِنَ الْأَجَلِ الْعَظِيمِ فَاسْتَغْفِرْ لَنَا فَتَسْتَغْفِرْ لَنَا رَبُّنَا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ اعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ تَكَلَّمُوا فَأَقْبَلَ مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ بَكَى لَهُ مَنْ عَدِيهِ وَخِيمٌ وَإِنَّهُ لَكَمِنْ ذِي رَبِّ الْعَالَمِينَ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ عَلَى حُبِّكَ لَتَكُونَنَّ بِمِثَالٍ نَعْرِفُ مِن في غُرُبِ الْأَمْرِ أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يُعْلِمَهُ لَمَّا بَنُوا ٱلْبَيْتَ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ ٱلْأُمَمِ لَقَرَؤُوهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا فَإِذَا فَلَتَقْنَا فِي قُلُوبِهِمْ الذُّرِيِّ لاَ يَثْنُونَ بِمَا حَتَّى يَرَوْا عَذَابًا أَلِيمًا يَأْتِيَهُمُ الدَّوْثُ تَنُوحُ وَهُمْ لاَ يَسْمَعُونَ فَيَقُولُونَ هَلْ نحن فبِعَادٍ دَنا يَسْتَعْجِلُونَ أَفَرَأَيْتَ إِنْ نَسْعَلْنَاهُمْ إِلِّي وَمَا جَاءَ مِنْنَا كَانُوا إِلَّا لَهَا مُنْزِلُوهُمْ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ وَمَا يَنبَغِي لِلْأُمَمِ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ إِنَّهُمْ عَن السَّمْعِ مَعْزُولُونَ فَذُوقُوا مِنَ الْعَذَابِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْكَافِرِينَ وَأَنذِرْ بِرَحْمَةِ رَبِّكَ الْأَقْرَبِ وَاصْطِبْ جَنَاحَكَ لِتَتَّبِعَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ اِنَّ صَوْتَ قَوْمٍ دَرِيُّ مِنَ مَا تَعْمَلُونَ أَتَوَسْوِسُونَ عَلَى النَّاسِ بِالرِّيحِ الَّذِي يُرَاكُ حِينَ تَقُومُونَ وَتَظُنُّونَ بِالسَّاجِدِينَ هُوَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَكُمُ ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِىَ فِيهِ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا۟ مِن فَضْلِهِۦ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ يَسْتَبِعُونَهُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهُومُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَتَصَدَّقُوا بَعْدَ مَا حُلُّوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَن الْمُنْقَلِبُونَ